و ا ل ت ل ك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله و إ ن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين و ا ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث ر ح م ة للعالمين وبعد ايها المباركون كنا في اللقاء الماضي قد انتهينا من قول الله جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ا ل آ ي ا ت التي بعدها تحدثت عن نبي آ خ ر وهي قول الله جل وعلا و إ ن من شيعته لابراهيم لا فقوله سبحانه و إ ن من شيعته عائد على, على نوح فالاجزاء من ا ل آ ي ة ب د أ ت بالثناء على نبي وبمدح نبي آ خ ر ف ا ل آ ي ة تضمنت ثنائين ثناء على نوح وثناء على إ ب ر ا ه ي م أ م ا الثناء على نوح ف إ ن ه من الشرف لنوح ان يقال عن رجل في مقام إ ب ر ا ه ي م أ ن ه من شيعه نوح ومن ثناء على إ ب ر ا ه ي م أ ن يبين أ ن ه سائر على خ ط أ أ ه ل التوحيد من قبله هذا معنى ا ل آ ي ة و إ ن من شيعته اي من شيعه نوح لابراهيم و إ ب ر ا ه ي م أ ح د رسل و الله العظام وهو ابو ا ل أ ن ب ي ا ء وكما قلت في اللقاء الاول و لن في أ ا ولكن ه ا هو المهم قال ن ا ان ي ك و لك ع الله ل ك ن يكون ل ا ع ب الله و ل ك يكون لك عبد الله ولكن ي ك ن لك عبد الله ولكن يكون لك ب ر ا ه ي م إذ جاء ر ب ك ع ب ق ل ب س ل ي م إذ ق ا ل ل ي ب ي ه و ق و م ه ماذا ت عبد ولكن يكون لك عبد الله ولكن يكون لك الله ولكن يكون لك ع الله ولكن ي ر و ن لك عبد الله و ل ن يكون لك عبد الله ولكن يكون ل سقيم ا ل ه ولكن يكون ل عبد الله ل ك ن ي ك لك عبد ا ل م ر ض ي ط ل ق في ا ل ق ر آ ن و ي ر ا د ب ه ا ل م ر ض ا ل ح س ي و ا ل م ر ض ا ل م ع ن و ل فيقال لمن سقم بدنه مريض ويقال لمن ضعف دينه مريض في قلوبهم مرض أ م ارتاب لكن لا يقال السقيم بطرائق ا ل ق ر آ ن إ ل ا لمن ضعف بدنه وجسده الذي نريد أ ن نقف عنده من الذي قال إ ن ي سقيم إ ب ر ا ه ي م ولم يكن إ ب ر ا ه ي م يومها سقيما ووقع منه أ ن كسر ا ل أ ص ن ا م وحطمها لما جاء أ ه ل ه ا ي س أ ل و ن ه قال كما قال الله جل وعلا في الشعراء بل فعله كبيرهم هذا ونحن نعلم أ ن كبيرهم لم يفعلها و ع ن الذي حطم ا ل أ ص ن ا م هو إ ب ر ا ه ي م إ ذ ن إ ب ر ا ه ي م قال ما هو خلاف الواقع و ما هو خلاف الواقع يسمى كذب يسمى كذب ن أ ت ي لاخرى وردت في ا ل س ن ة وهو, وهو أ ن إ ب ر ا ه ي م لما خاف على ساره من الملك الطاغيه قال له, قال له من هذه قال هذه أ خ ت ي قال هذه أ خ ت ي وهي لم تكن أ خ ت ه كانت زوجته ا ل آ ن ترى هذا والله من نفائس العلم إ ن فقهته كم كذبه ثلاث واحده قال إ ن ي سقيم ث ا ن ي ة قال بل فعله كبيرهم هذا والثالثه قال هذه أ خ ت ي ا ل آ ن لم ا قال أ ن ي سقيم حتى يبين لهم الدين حق لم ا قال بل فعله كبيرهم هذا حتى يبين لهم الدين لم ا قال هذه أ خ ت ي اجيبوا حتى ي ح ا ف ر عليها إ ذ ن هذه الثلاث كم و ا ح د ة منها في ذات الله إ ث ن ت ا ن و الثالثه ليست في ذات الله محضا إ ن م ا خوفا على عرضه واضح يوم ا ل ق ي ا م ة يقال له و هو نبي الله أ ن ت خليل الله فاشفع لنا عند ربك فيقول لست بذاك إ ن م ا كنت خليلا ً من و ر ا ء وراء إ ن م ا كنت خليلا ً من و ر ا ء وراء ما الذي قصر ب إ ب ر ا ه ي م أ ن الثالثه لم تكن في ذات الله ا ل آ ن بالله إ ذ ا هذا حال إ ب ر ا ه ي م حتى تعرف أ ن كل شيء عند الله و إ ن كان بالفضل يكون بال بالعدل ما يمكن أ ن يستوي عند الله أ ح د يعمل و أ ح د لا يعمل مع أ ن إ ب ر ا ه ي م أ ك ر م الخلق على الله بعد نبينا و من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يرى الثناء العاطر العظيم من الرب الكريم على هذا الخليل المبارك و مع ذلك هذه جعلته يقول و إ ن م ا أ ن ا خليل من ورائي من ورائي و ر اذن إ هؤلاء الذين يريدون المنازل ا ل ع ا ل ي ة ويريدون ا ل م ت ا ج ر إ ل ى الله مع الله الباب مفتوح لكن دونه خرط ا ل ق ت ا د يحتاج إ ل ى إ ن س ا ن بحق ليس في قلبه إ ل ا الله ومع هذا لا يقال عن إ ب ر ا ه ي م ان هذا ذنب أ و هذا كذب لكن حتى يصبح نبينا صلى الله عليه وسلم أ ر ف ع قليلا يقع من إ ب ر ا ه ي م هذا ا ل أ م ر بقدر الله وهذا كما بينا من نفائس العلم حتى و أ ن تسير في ا ل ح ي ا ة تمضي إ ل ى الله تتدارك مثل هذا لا ي أ ت ي ك أ ح د ويقول هذا ما يضر هذه من الصغائر هذه, هذه هذه هذه هذه لن يجد ا ل إ ن س ا ن نفسه في آ خ ر الطريق لكن إ ذ ا وقعت استغفر الله ولا ت ي أ س لكن إ ذ ا كانت ا ل ه م ة ع ا ل ي ة وتريد عظائم ا ل أ م و ر ف ا ل م س أ ل ة تختلف كثيرا وما يقال في حق العلماء وما يقال في حق من يريد, من يريد ان يرث علم الانبياء ويتصدر للناس أ و يتولى محرابا أ و منبرا أ و يظهر في شاشات أ و يؤلف كتبا فهذا في حقه أ ع ظ م ف إ ن ما عند الله لا يطلب إ ل ا بطاعته ينظر ا ل إ ن س ا ن في ا ل ر غ ب ة ف إ ن كانت ا ل ر غ ب ة عنده يريد من الله خيرا محضا لا ينشده غيره فليعلم أ ن هذا لا يمكن أ ن ينال إ ل ا ب ط ا ع ة الله ا ل م ح ض ة وعدم ولا يؤثر ولا يقدم من أ ر ا د هذا أ ح د ا على الله وفي ا ل أ ث ر لما س أ ل منسى ربه مر م ع ن ا هذا لما إ ب ر ا ه ي م يثنى عليه ذ ا الثناء قال إ ن إ ب ر ا ه ي م قال له ربه إن إ ب ر ان ه ي خير ي م ما ب ابراهيم ث ن ن أنا اختارني إن ي أحدهما إلا إ ما خير بين اثنين أ ن ا أ ح د ه م ا يعني شيء في ذ الا ت ا ل ل ه إ اختارني وعمر بن عبد العزيز لما ولي ا ل خ ل ا ف ة جاء إ ل ى أ ح د الحرس الشرط في القصر فقال عينتك حاجبا لي يعني أ ش ب ه ما يعرف ا ل آ ن بالحارس ا ل ش خ ص ثم قال له أ و ت د ر ي لم اخترتك ا قال الله أ ع ل م يا أ م ي ر المؤمنين قال ر أ ي ت ك تصلي في مكان تظن أن ل ان يراك فيه أحد رأيتك تصلي في ا ك أحد م تظن أن لا يراك فيه أ ح د فهذا حاجب حارس في قصر ما خرج يوما وقال للناس اتقوا ربكم أ و تصدر أ و قبل الناس ر أ س ه ومع ذلك كان يتوخى أ م ا ك ن ومواطن يصلي فيها بحيث لا يراه الناس فقدر لعمر بن عبد العزيز قبل أ ن يتولى أ ن يراه فجعله بفقه عمر يعرف أ ن هذا فيه من الخشيه وفيه وفيه فقدمه قربه مع ما مؤهلاته ا ل أ خ ر وهو أ ص ل ا كونه يعني سيافا عند خلفاء من قبله فجعله حاجبه و المقصود من هذا كلما عظمت ا ل ر غ ب ة لا بد أن أ يعظم م ر ان ا ل ن يعظم ة و ا ل م كلما ل ع ت امران ل لابد ر غ ب ة أن ي ع ظ أ م ا ل ن ي ة و العمل لكن مع ذلك لا تفهم ا ل أ م ر بضده ف ت أ ت ي ل أ ح ا د المسلمين و تكلفهم ما لا يطيقون وتقول كان إ ب ر ا ه ي م كان أ ب و بكر كان عمر هذا فيه إ ج ح ا ف بحقهم ل أ ن ليس كل احد مؤهلا ل أ ن يكون على ذ ل ك المقام الرفيع فالله جل وعلا يقول ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم م خ ت ص د ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها وقد مر معنا أ ن هذه ع ا ئ د على ا ل ث ل ا ث ة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 و تراه ت أ ث ر في أ ع ي ن ه م و هم بلبسهم ا الذي يخرجون به ع ا د ة ف أ ن ا عندما ر أ ي ت ت أ ث ر ه م غيرت الموضوع و خرجت بهم ن ا ل ع ظ ة إ ل ى الفقه ن ح و ت بهم ا ح ا خ ر ثم فرغت من الحديث فجاءني أ ح د الفضلاء الناصحين في الحي قال يا أ ب ا هاشم ما كان مفروض تغير نحن فرحنا أ ن الشباب الفتيه بدؤوا يعني يتفاعلون معك فقلت له اني ت غيرتها عمدا هؤلاء لا يحملون من العلم ولا من العقل هذه ا ل م ن ز ل ة يعني هذه الشحنة صح التعبير هذه ا ل ق ذ ف ة ا ل ش ح ن ة من ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه لو أ خ ذ ه ا غير م ق ر و ن ة بعلم س ي أ ت ي ه من يوظفها لما يريد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 فجعلناهم ا ل أ س ف ل ي ن الكيد يقول العلماء يطلق في المدح ويطلق في الذنب وقالوا إ ن من دلائل أ ن ه يطلق في المدح قول الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف فقالوا لو لم يكن بهذا ا ل أ م ر لو لم يكن بهذا ا ل أ م ر أ و بهذا ا ل ش أ ن لما نسبه الله جل وعلا لنفسه وقد يجاب ب أ ن هذا من باب المشاكله كقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله لكن الذي يظهر لي أ ن قول الجمهور على صواب وهو أ ن المكر غير الكيد فالكيد يكون في المدح والذم أ م ا المكر فلا ينسب لله إ ل ا في باب ا ل م ق ا ب ل ة و ا ل م ش ا ك ل ة كقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر ويمكر الله ل أ ن المكر هو التوصل إ ل ى شيء ب ح ي ل ة وهذا من دلالة, من دلاله الضعف لانه لو كان قادرا لتوصل إ ل ي ه بغير, بغير ح ي ل ة مثلا الله جل وعلا يقول فلما سمعت بمكرهن في خبر ا ل ن س و ة أ ر س ل ت إ ل ي ه ن و أ ع د ت لهن م ت ك ئ وهذا مكر نساء مع مكر نساء ف إ ن النساء اللواتي كنا في زمن يوسف وعلمن ان يوسف فتنت به ا م ر أ ة العزيز ما كان همهن أ ن ينتقصن قدرها كان همهن أ ن يرين, يرين يوسف فاحتن على ا ل م ر أ ة ب أ ن يقدحن فيها في بيوتهن حتى تغتاظ لكن إ ن كنت ريحا فقد لقيت إ ع ص ا ر ا هي علمت أ ن ه م ما صنعوا هذا إ ل ا ليروه لكن جعلتهم يرونه على ا ل ط ر ي ق ة التي تريدها ا ي لا على ا ل ط ر ي ق ة التي يريدونها هم و لهذا قال الله ما قال, قال الله و قالت ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة العزيز و قال ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إ ن ا لنراها في ضلال مبين قال الله فلما سمعت ما قال الله بخبرهن هي تعرف أ ن ه مكر قال الله فلما سمعت بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن ف أ ر س ل ت إ ل ي ه ن جعلتهم يخوضون في لهو الحديث اعتدت م ت ك أ ا حتى تنشرح الصدور أ ع ط ت ه م شيئا يتفكهون به زادتهم بالسكين في يدهم حتى جعلتهم يلهون في غ م ر ة هذا قالت اخرج ع ل ي ه فغلب مكرها مكرهم لكن لا مكرهم لا مكرهن و لا مكرها غلب تقوى غلب تقوى يوسف قال رب السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني اليه هذا و العلم عند الله متعنا الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين صلى الله على محمد و اله و الحمد لله رب العالمين